السماوات والأرض وما بينهما في ستة أهيام ثم استوى على العرش ما لكم ام <تصفيق> لفضيله الدكتور لفضيله <تصفيق> Thank you. لا <تصفيق> منافسون من كان مؤمنا كمن كان فاسقا لفضيله <تصفيق> ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن John, ويحصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه فِيهِ أولا